الله اكبر <أتنى> الحمد لله بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك والطارق النجم الثافر إن كل نفس لما عليها حافظ بل ينظر الإنسان مما خلق خلق مما أدراك من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم انتغل السرائر فما بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مُصَرِّفٌ بسم الله لمن حمده الحمد لله <تصفيق> Allah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 والمجد الكريم الشاهد العليم الغفور الشبور والصدق عظيم وتعظيمه ذنب عظيم وتعظيمه ذنب عظيم ولا يجزي بإمانتك احد ولا يبنو مدحتك طولا سبحانك ربنا ما اعظمك سبحانك ربنا ما احلمك سبحانك, سبحانك ربنا ما اعظم سلطانه سبحان الله المنزه عن الصاحبه والولد والقالب سبحان الذي نسبه للستر الجميل على ف من و السر عندك علانية الحلال ما احلن والحرام ما رفق والدين ما شرع وال اللهم فك اللهم فك أسره ومسر له نس thank okay.